بسم الله الرحمن الرحيم السماء الطالق وما عبر عدم الطالق النجم الثاقب إن جل نفس لما عليها حافظ فلينغل الإنسان مما خلق خلق مما إلا السماء ذات جويع والارض ذات صدع. إنهم لقبل فصل وما هو بالهز.